119. كبرت كلمة مِنْ من أفواههم إن يقولون إلا كذبا 110. فلعلك باخع آثَارِهِمْ على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا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 اذْأَوَلْخِتْيَةَ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عددا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 111. لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا 112. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته يَشْرُقُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنَ الرَّحْمَةِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ 129. مِنْ من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا 120. وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال 119. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد 110. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت وَكَذَلِكَ رعبا 111. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟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 لا مبّل للكماته وَلا تجد من دونه مُحدث وَص ننفسك مع الذي ندُونَ رهُ بالغدات وَلااشّ يريدونَ وجهه يريدونَ وجههُ وَلا تعد عينك عنهُ تريد زينة الحياة الّنيات. 111. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا 112. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر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 وَضْرِب لَهُمَّ تَلََّّجُ لَْن جَعلنا لِحَدِي مَا جََّتَْين مِنْ عْنابِ وَحَفَفْناَاهُماَا بَِفْلِ وَجَعلناابَيْنَهُ مَا زَروى كِلْلتَجََّتَين آتَتأُكُ هَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئَا وَفَجرنَا خِلَ لَهُ نَهَ ر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا انا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن 121. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا 122. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك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 119. لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا 110. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا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 وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومندرين ويجادل الذين كثروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا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 119. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا 110. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حَوْتَهُما فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا 111. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسى ليه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا 112. قال ذلك ما كنا نبغي ترتدى على آثارهما قصصا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 فَالْقَلَقَ حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيَعَ مَعِي صَبْرًا قَالَ إِنَّ 119. سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا 110. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا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 111. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا 112. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا وَأَقْرَبَ زكاة وأقرب رحما 113. وأما الجدار فِي لغلامين وَكَانَ في المدينة وكان تحته كنز لهما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 وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأثلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا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 قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا 112. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا 113. وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا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 122. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا 123. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما 124. حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا فُخُو ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا هذا هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن ربي 114. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا 115. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا 116. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا 119. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا 110. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء 111. 119. أعتدنا جهنم للكافرين نزلا 110. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا 111. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا 119. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 110. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا